ادي مندوح اخباره ايه شفيت لسه عين الف السلامة قبلت خالك المجبومة اول مرة اعرف انه خالك خالك علاء اول مرة اعرف انه خالك أستاذي ده تعرف كده ولا أين أستاذي مش شيخي يعني وما كان شيء ليه في اللده. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين بيها محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام المسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريفي بن عبد الله الثقافي الثقافي يعني من ثقيف اللي هي الطائف الطائف شرق مكة المكرمة ما قتيبه ليه ما لوناش قتيبه مين اللي نوع من الصرف, من الصرف. العلمية ها العالميه والتانيس المجاز طبعا التانيس اللفظي التانيس اللفظي لان قتيبه مذكر ماهوش مؤنث ولكن اللفظ مؤنث بس مش ده السبب الوحيد أيوه. يتبعه ابن أوه. اذا تبعه ابن نبقى نمنعه من التنوين ايضا فنقول ابن سعيدي مش ابن سعيد ابن سعيدي ابن جميل ابن طريف ها ونشأ ونشأ حدثنا قتيبته ابن سعيد ابن جميل ابن طريف ابن عبد الله الثقافي عن مالك ابن انس يا حبيبي بسم الله عنه وقاله امام مسلم يعني علي خالص يروي عن امام الائمة وكبير العلماء سيدنا الامام مالك بينه وبينه ايه كم واحد. واحد بينه وبين الإمام ملك واحد بس عالي قوي ده لأن فين مسلم وفين ملك معقول معقول يروي كده بينه وبين ملك واحد بس لم يرى مالك بينه وبينه الشفاع متلمزة مالك الإمام مسلم ماشي طيب عن مالك ابن أنس فيما قرأ عليه عن أبي سهيل عن أبيه أبي سهيل بالتنوين والغلط ليه سهيل ما فيهوش ايه الغره العالميه والعالميه لوحدها ما تكفيش في المنه من الصرف ولم ياتي بعده لفظ, لفظ ابن لم ياتي بعدها فيمنوع عادي ما فيش مانع من تنوينه عن ابي سهيل عن ابيه انه سمع طلحه ابن عبيد الله من طلحة يعني أهم أوصافه أن أحد العشرة المبشرين بالجنة وطبعا يكون هم مبشرين بالجنة ما فيه كثير مبشرين بالجنة بس دول لهم خصوصية العشرة دول أي قالوا الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عنه معنى أن دول من أعلى الصحابة شأنا أو هم أعلى يهم شكذا؟ سيدنا طلح يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس قال سائر دي مرفوع ليه من أهل نجد سائري قال إيه آه نعت المين آه؟ لرجل مش كده لرجل نعت الرجل رجل ليه ما نعود كم نعت ايه من اهل نجد دمعت ولا حال بعد النكرات تبقى صفات بعد المعارف احوال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 فقال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع إلا أن تتطوع تتطوع, تتطوع تتفعر أصلها كده يعني فلما كفرت التآت وما يجانسها واضغمت إحدى التأين في الأخرى في, في الطاء اضغمت التاء الثانية في الطاء ونطقت هكذا تطوع صلى الله عن النبي وصيام شهر رمضان فقال هل علي غيره فقال لا إلا أن تطوع وذكر, وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع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 تعالي فعن ايه لازم وعن متعدي طيب نقص هذا لازم ولا متعدي لازم لازم لازم بس هو جاي هنا متعدي عدى <تعدل> الحرف <تعدل حرف> انقص فعلي قد يكون من الأفعال الذاتية وقد يكون من غيره قد يأتي لازما أو متعدي إن في غيره فتقول مثلا نقص الطعام يعني قلة يعني صار نقص يبهن إيه لم يفعل شيئا في أحد كقولنا نامة أو قعدة لأفعل ذاتية تنسب إلى الذات ليس لها مفول ليس لها مفول وأحيانا يكون لها إيه؟ مفول يعني متسلطة على غير, الإيه؟ على غير الذات التي وقع منها الحدث الذات اللي وقع منها الحدث هنا الايه ها في الحديث هنا الرجل نفسه لو قلنا نقص الرجل يعني قال نقص هو نفسه نقص بس يعني الانسان لا يتصور فيه النقص الا باعتبار مثلا نقص الديانة نقص الناس نحو هذا يعني اه ونعمل قطعوا منه حاجه قطعوا منه حته ولا زي انقاصه تيجي بقى بمعنى انقص ف نقول لا ينقص مال من صدقه دي, دي الحدث وقع على نفس الذات لا ينقص مال المال لا ينقص مائلش من الصدق مش كده لما نقول أعطى الرجل الأجيرة ما له ونقصه منه شيئا نقص الأجيرة يبقى أنقص من الأجير بعض ماله ماشي أو أعطانا الطعام وناقصه شيئا يعني خد منه شيء نقصه شيء المفروض هيدينا مثلا ألف جنيه أعطانا تصامية فنقول هل أعطاك كل المال نقول نقص منه كذا أو نقصه يعني أقل الليل. فيبقى هنا إيه؟ لا أزيده ولا أنقص منه مش مقصود هو نفسه يحصل له زيادة أو نقص إنما إيه اللي هيحصل له زيادة أو هنا العمر وتتعدى بالحرف وتتعدى بإيه؟ بذاتها الكلمة تتعدى بنفسها وتتعدى بالحرف فتقول أنقصه وأنقص منه نقصه ونقص منه ماشي غير أنقص ينقص غير أنقص دي ماضي وديه مضار مهم لا أزيد قال لا أزيد على هذا ولا أنقص منه ولا عن خاصه لا ازيد على هذا ولا انقص منه عندي متشكله كده عندكم كده انقص انقص ينقص شويه امقف عندك ضمه طيب نشوف سيدنا الامام النووي قال ايه ما اذكرش التشكيلة تتكلمش عنا بس يعني انقاسه ديت عايزة معجمة بفكرونه مين اللي اشترنا المعجم على حسابي حد يكون جنب منه مكتبة تجيب لنا مختار الصحاح ولا حاجة ممكن أزل أزل. تنزل ازهر تنزل ازهر مخصوص شغال بالليل؟ شغال في كباري والليل؟ ايه نعم شغال اليوم عندي سي ناشا الله انقص ديت غريبة شوي لا انقص منه انقص طبعا تيجي اسم تفضيل إنما انها تبقى فعل طيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق قال حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك غير أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق أفلح وأبيه إن صدق أو دخل الجنة وأبيه إن صدق يا عندي الجنة دي نقصة ألف عندكوا كده لجمه على طول من غير ا في ا مش كده وقلنا كلمه وابيه دي ايه ها ايوه من كلامها كله كلام العرب يعني <تصفيق> ما <معناه> يسكوش <تصفيق> <تصفيق> وسوغ بيان الحرف طيب للتوكيد ولا يقصد بها القسم يعني ليست قسما انما يقصد بها التوكيد يعني الواو دي مش عاطفه ولا اي حاجه والا افلحها وابوه بقى لو عاطفه مثلا مش كده كده خش بقى اكتر الناس بتقوله ايوه وحته لا ده اقصد القسم كنا قاصدين القسم مم. لو قصد القسم يحرم لان القسم بغير الله عز وجل شيء خالص يعني انت تقول رب قسم خالص كان زي كلمه ده زي كده يعني بالله عليك الاخوه غيروها وخلوها بالله عليك اه يعني الهشس يعني نكه وعيه نخلص من من وخلاص انقعد مقولها ونعملها ليه؟ مالهم يعني الانكار في مثل هذا لازم نكون بلطف ورفق وما يقدمش على كل المطالب يعني يبقى مقدم امور معينه قبل ما اا يعني في هذا يعني الدعاية إلى الإسلام وإلى محبة الله ودينه ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد كده نبدأ نقوله يعني نقوله بقى الأغامر والنواهي عشان يتقبل يعني أبوه دي أبوه ملوش قدسية ولا ليها حاجة يعني خصوصية مش كده فلحه وأبيه ده وأبوه ده كان كافر مثلا ولا حاجة زي كده يعني ما فيش معنى للإيم يعني ما يتقتاش هنا القسم ما يتصورش إنما لقاله النبي يا شيخ لتعمل كذا دي طبعا ايه؟ هو ناظر الى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبقى الظاهر فيها انه بيقسم عليه بالنبي يعني صلى الله عليه وسلم الظاهر عليه كده وحيت ابوك برضو على اعتبار ان حيت ابوه بالنسبة له وطبعا هنا في خطاب يعني بيستعملوها بكاف الخطاب فبيبقى كانه بيقسم عليه لا انما لو تكلم بهاء يعني نسب لم يتكلم مع مخاطب فقال ورث ابويا لنعمل كذا فدي قسم اكيد انه لا ياتي بها الا قسما يعني يؤكد فعله وبعدين دي مش كلمة بقى يعني تجري. لا ده هم بيشوفوا المستعظم عندهم ويحلفوا بيه الشيخ السيد السابق رحمه الله قال هذا قسم لا يقصد به التعظيم وإنما يقصد به التوكيد فقط دي من المسائل اللي خدتها عليه هي مسألة مس المس المصحف قال إنه أبياز عطاء وآخر وقال راجع في المسألتين وكأنه صوب صوابه أحد صوب وده من فضائل الشرسات سابق انه يرجع الى الحق يعني ان صوبه احد يصوب ففي المس قال برضو حرموا مس المصحف ولكن قالوا قالت المس الكف يعني ده اما بالمسألة هنا رجع تاني وشال قال ليس هذا قسما يعني في النسخة الجديدة من فقه السنة كتاب المشهور حذف كلمة إن هذا قسم يقصد به التوكيد للتعظيم وجعل اللفظة إنها وليس هذا بقسم انما كلمة يقصد بها مجرد التوكيد مثل مثلا إن قد والأيم ألفاظ التوكيد يعني مش في, في الكلام العرب ألفاظ التوكيد أه فممكن تقول مثلا فعلت كذا لما يكون مشكوك شوية انك فعلت تقول قد فعلت ولما عايز تأكد دكتور فورت لقد فعلت وكل ده وفوش قسم واحيان كل ده ما يكفيش فالطر تقسم تقول والله لقد فعلت او والله فعلت يبقى كده بالقسم وباللام وبقد وهكذا يعني فهذه من ألفظ التوكيد ليست قسما بيقول الإمام ناوي أفلح أبيهم صدق هذا من مجرة عادتهم أن يسألوا عن الجواب عنه مع قوله صلى الله عليه وسلم من كان حليفا فليحلف بالله وقوله صلى الله عليه وسلم ان الله ينهكم أن تحلف بآبائكم وجوابه أن قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه ليس هو حلفا إنما هو كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف والنهي, والنهي إنما ورد في من قصد حقيقة الحلف لما فيه من اعظام المحلوف به ومضاهاته به ومضاهاته به الله سبحانه وتعالى فهذا هو الجواب المرضي وكيل يحتمل ان يكون هذا قبل النهي عن الحالف بغير الله تعالى والله اعلم ما ياثرش لو كان قبل النهي يبقى نسخ بالنهي لو كان كلمة تجري على السلامة العرب تذكر في في جواب السؤال أو من أجل التوكيد برضو يعني برضو يعني ما فيش إشكال عندنا على القولين ما عندناش إشكال في حاجة يعني يعني قلنا هو حلف يبقى قبل النهي, قبل النهي لأن النهي خلاص مؤكد ومجمع عليه ان ده آخر الأمور من النبي صلى الله عليه وسلم ده ما فيه محل اتفاق مفيش خلاف فيه الناهي عن الحلف بالاباء لا خلاف فيه البتة الا ما ورد عن امام اهل السنة امام احمد من جواز الحلف بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولكن هذه الرواية غلطوها واكدوا تغليطها بانه روي عنه الناهي عن ذلك الامام احمد نفسه حتى لو قلنا ماهيش غلط يبقى الرويتين يتسقطه ويبقى, ويبقى الاتفاقه سالما بينما نقول كل الناس قالت لا يحلف إلا بالله ولا يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لو به واحد قال الإمام أحمد قال نقول لا مش أكيد أنه قال لأنه زي ما ورد عنه الجواز ورد عنه منه وهذا لا يتفق في واحد ان يبقى الجواز والنهي الاثنين فيبقى يتساقط الروايتين ويبقى الاتفاق سالمين ولكن المحققين من اهل العلم قالوا ان الرواية بجواز الحالف غير صحيح ولكن طبعا وجود الرواية دي يخليه ما احناش عندنا عنف في الان في الإنكار على الحالف النبي صلى الله عليه وسلم داش عندنا عنف في الإنكار ده ده من جهة الأصل يعني من جهة الأصل إنما نبين له كده بالراحة ربما التبس عليه أو هو حنبالي أو سمع الرواية دي لوحدها أو كده يعني لحد ما نفهمه ولكن عمو من جهة الدعوة يعني وطريقة الأمر بالمعروف وما يناسب حال الناس الآن ان لي في عنف في الامر ولا الناهي عموما مش كده مش دلوقت اللي يناسب كده واللي عايزين تعملوا عنف محدش بيمطق خالص يظهر العنف هو اللي المتعين مأمورك بالمعروفة اهلا وسهلا مرز على السياسة مجيش اللي قلت له ما يجيش تبدله كل واحد مرة زكا أمي ايه طاط العائل بتوعك مجوش لي انت مش عارف تمشيهم مظبوط لي مش صلي مش نفعله يعني الوقتي احنا عايزين نبقى ناخد في المكفرات عايزين نبقى نعدها ومن قيل ندخل فيها عدم حضور المجلس شفتوا او من اول درس اتأخر يعني مش مثلا مش في فيه ناس أول درس تيجي تيجي مظبوطه بتاعشان يثبتولي إن إيه الحمد لله تمامه مفيش أي حاجة لذلك اللي تجاوز التفاقي أول درس تلاقي جاي وجاي بدري عشان يقول ما فيش مجال يعني إن حد يتكلم ولا يفتعبو إنه ببعين أن أحمد يعني راجل مخلص طبعاً إخلاص سر بين عبد وربه فما هموش اتأخر برضه إيش يأمو إن احنا نزقه ولا بتاعش ولكن ده يدل بقى على اللي حصل يعني والعربية تكسرت طيب ربنا يا كريمة كالنايم يزيدي دجدشة العربية سرحان وهي سرحان دي الفترة الأولانية نعمها و نايم طبعا كان صهران فين الله أعلم من بيذكر العلم وبعد سيهر يظهر في مزاكرة العلم أيها مزاكرة العلم بس واخد باب يعني معين يعني يا دي عمر يا دي عمر عارزي تجوز بأي شكل يلا جوزوه يضحيه له بالعروسة بتاعته يتجوز قال مسلم رحمه الله حدفني عمرو بن محمد ابن, ابن بكاير الناقد طبعا ما نقول مسلم هنا ما يزمش وإن كان طبعا هو من أئمة المؤمنين لأنه تكثر الأسماء في رواية الحديث ولو حبنا ندي كل واحد مقامه يطول اللي الكلام فيق... فيقبح فهنا أجازه يعني من غير مكير ولا هو سوء أدب أنك تذكر الناس بأسماءهم كده هتوعد تقول مثلاً ايه؟ عن الإمام امام أهل السنة إمام أحمد عن ناصر الحديث الإمام القراشي محمد إبليس الشفعي عن إمام أهل المدينة الإمام مالك بن أنس كبير العلماء ومش معاول بقى يعني هتوعد بنت السند على ما تقول السنة كل واحد نيسي الموضوع فمضطر بقى أن أقول كده على طول خلاص حدثني عمر بن محمد بن بكير الناقد حدثنا هاشم بن القاسم أبو النظر حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء طبعا سيدنا أنس بن مالك صحابه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 يبقى مين لنهاهم لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحتملش القرآن يحتمل القرآن بعيد خلاف الظاهر يعني يعني لأنه كان أشر إلى هذا نما نهينا يعني شيء إحنا مش, مش ظاهر لدينا لو ظاهر كان آلمه الآيات ظاهرة الناس كلها عرفها فنهينا أن نسأل يعني نهان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون النهر من أحد أصحابه الذين ينوبون عنه في المواضح ويعود إليه أيضا صلى الله عليه وسلم لأنه أقر فلا ينهى أبو بكر مثلا أو عمر أو نحو هؤلاء عن شيء إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى يبقى أنه يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق خلاص يعني كده كده يعود إليه مدام الصحابي قال نهينا يبقى أنا هنا رسول الله ولكن طبعا ديت إيه في المرتبة أضعف سنة من إيه من, إيه من ذكر القول يعني النبي قال كذا يبقى كان دي رواية بالمعنى رواية بالمعنى يعني قال لفظا استفدنا منه النهي لأن النهي يستفاد باسلوب النهي ويستفاد بغيره يستفاد باسلوب النهي يعني لا تفعلك ويستفاد بغيره برضو مش فيه أساليب يفهم منها النهل وما هيش بلفظ النهل مش كيه؟ زي ايه؟ ها؟ ذكر العقوبة لو تحزين بسي اه يعني حاجات زي كده ها انما لفظ النهي نفسه اللي هو ايه نهيتكم عن كذا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 ولا بدل ماش بدل هو يعني اقربها النعتية اقربها ونعتية ان يجي الرجل العاقل يبقى من اهل البادية ويكون عاقل من اهل البادية ليه لانه مش عارف الناهي ده جاي ما يعرفوش جاي جديد على المدينة مش عارف انه وبعد انه هو على طول النهي لو تسلط على الصحابة المنازمين للنبي صلى الله عليه وسلم لألا أكثر السؤال فيعني في ناس يبقى فيه مشكلة ولا حاجة فإنما بيجوا معهن بديهم واش عارف فيسألهم بس يكون عاقل ما يجيش واحد يعني المفاتيح دي يا جماعة يظهر حد نسيها من غير الإخواننا اللي هنا صلى العشاء ونسيه لا تحرمه انت طبعا بتاع مين بتاعك انت اه ما هو المره اللي فاتت واه يوم ايه بقى ها بيت يعني ما تخافش يعني ما فيش حاجه تتسرق الحمد لله هنسرق الا هيخش هي... هيعطفه ويحط حاجه يعني حتى لو داخل يسرق هيصعب عليه فأنت أحسن تعمل نسخ وتوزحها عشان كل واحد يجي يخد حطلكو حاجة كده غلابه جوزك إن شاء الله بس حطيتك في دماغي عشان تتربى ما مش عايز يصدق اللي يصدق بقى خلاص وحر فيسأله هو نسمع فجاء رجل من أهل البدية فقال يا محمد يا حبيبي صلى الله عليه وسلم طبعا قال يا محمد ما يعرفش الأدب ده لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم ودعاء بعضكم بعض ما يعرفش فقال يا محمد وأهل البدية ما يعرفوش الألقاب يعني ما يعرفوش طريقة الكلام ولا يفرقوا بين الناس بعضهم يخطبوا كله زي بعضه يعني اه تسأل الراجل السعودي راكبين التاكسي يقوله يقوله الاصر يقوله الاصر مين يعني الاصر فهد يعني عادي مش بيتكلم مثلا انه بيحتقر ولا حاجة يعني الشيخ أهل الدنيا في القراءات في عصرنا مات رحمه الله الشيخ عامر بن عثمان مسكوا الملك فهد المصحف انه يكتبوا ويرجعوا يعني المصحف اللي هو عامر المصحف المدينة ده طبعا خلوا واحد سعودي رئيس الهيئة إنما الشيخ عامر هو اللي يعني اللي فيقول له الملك على التليفون فيومسك كيفك يا فهد يعني زيهم بقى هو وبعدين هو طبعا في المقام العلماء أعلى من الملوك في المقام وقال لا مش مصدق طبعا سيدنا الشيخ عامر ده كان إمام الدنيا كله المخالفين والموافقين يعني محدد كله مسلم له بالإمام عليه استكنصو في الشوية سن أكيد صغير فجاء الرجل من أهل البديا فقال يا محمد أتينا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك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 باء القسم حروف القسم ايه يا اهل الاجرمية اه؟ قال الواو والباء والتاء مش كده مش كده وحروف القسم وهي كده الواو والباء والتاء وإنما ابتدأ بالواوي مع أنها ليست أصل الباب أصل الباب الباب وقدم الواوي لكفة دورانيها على الألسنة والله انما أصلها إيه الباب بدليل إنها تأتي في كل المواضع وغيرها ما أتيش إلا عند تعذرها أو استثقالها أو نحو هذا هي أصل الباء. وبعنين الباق وبعنين التاء الواوي جات في القرآن ها كتير جت كتير قوي الواو كده والتاء جت في القران ها الله لقد ارسلنا الله لا والباء جت في القرآن ها اذكر <سؤال> في طبعا يا بنيه لا تشرك بالله ان الشرك اظلم عظيم وقال شيخنا انكروا هذا يعني ان ده قسم كذب اه شه فونا الاخوي قالوا انكروا يكون هذا قسما بالباء انما هو ايه باء المتعلقه بايه تشرك لا تشرك بالله وبدايه الجمله ان الشركه لا عظيم ما قسم يعني مش بالله ان الشرك وانكروا أيضا شيخونا في القراءات الشيخ أحمد عبد الحميد شادي من جهة من جهة في القرآن برضو يعني اللغوي وال والقرآني أنكروه لتنين وأنا الحقيقة يعني مع أنهم أنكروه وإنهم عاوز تحقيق شوي يعني الإنكار مش مش وجه قوي قوي عندي يعني بتقول ايه انت في حاجه وما يتبعكم بس هنا ده مش على القسم يعني انتم الغالبون بها بواسطتها يعني اه انما لو اعتبرتها قسم يبقى برده ايه يعني هي محتمله الظهر إنما يعني هم قالوا ما فيش قسم بالبقى خالص بس طبعا يعني فيه احتمالاته فبعزاتك دي محتملة وبآياتنا يعني بس الظاهر فيها إنها مش قسم يعني بالآيات إنما بيقول إن الآيات سبب فيه غلبية قوة مش ظاهر إنها قسم فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا شوف الأول قال له بالذي خلق الله أرسلك آه الله, آه الله أرسلك همزة الايه الاستفهام والهمزة التانية بتاعة الله آه الله أرسلك فنقول آه الله آه الله خير أما إيه شوفوا ان فت الهمزتين لما يتوالوا يجوز حذف احداهما ويجوز اثبته فتقول بدل ائتوني يبقى تسهل ياء تبدل ياء يبقى الابدال سموه الابدال اللي هو التسهيل اللي يخليها ايه بين الهمزة واليال آه, آه, آه, آه عجمي آه. آه الله يعني آه الله أرسلك يعني آه أرسلك الله كده قال فبالذي أرسلك هنا خلاص يعني زي اللي سلم طيب مدام هو أرسلك فحلف له بالذي أرسله بقى على التسليم بهذا آه الله أمرك بهذا هو أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك كأن علينا زكاة في أموالنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيل قال صدق قال ثم والله قال واللذي بعثك بالحق لا ازيد عليهم ولا انقص منهم بالضم هنا معرفش بقى اللي فاتت غلطه ولا ايه هنا عندي بالضم كده برضه ممكن تكون روايه منهن دي برضو عليهن ومنهن فيها شيء من الاشكال لانه غير العاقل يستعمل معاهل ايه ها مش هنون ها يعود ايه يجوز يجوز عليهن ومنهن لو ايه لو كان ايه في حاله غير حاله يعني فين الجمع المحلل بالالف والتاء ده ده يعني او ده بس ما فيش الف وتاء هنا و اصل ده تاليف وما مش مؤنثات ولا حاجه الصوم والحج مش مؤنث صلاح مؤنث هو ده جمع ما هو جمع مؤنث ليس جمع اناث انما ده جمع غير عاقل فيبقى لا ازيد عليها ولا انقص منها من هذه الاشياء يعني من هذه الاشياء من هذه الافعال من هنا اللي هي ايه فين الاناث اللي هنا يعني ها اللي هي ايه اللي تعامل غير العاقل مش مع الجمهور العقل... هو مش بيقولش قاعده يعني نفسي يقول لي قاعده ما بيقولش هو عاوز ايه يعني يقول جائذ وخلاص وانا صدقه وانا طبعا سدقوش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة قال حدثني عبد الله بن هاشم العبدي حدثنا بهز حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال قال أنس كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء وساق الحديث بمثله هنا بقى آل القرآن وهنا في القرآن يبقى كأنه يشير إلى آية بعينها على حالة ذلك حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عمر بن عثمان حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني أبو أيوب أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال يا الله أو يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال لقد وفق أو لقد هدي قال كيف قلت قال فعاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرق به شيئا هنا في الشرح جعل الحديث ده في باب جديد باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة فنخلي بقى للمرة الجيدة إن شاء الله والحمد لله رب العمين وصلى الله عليه وسلم يعني هنا دي أشياء ان تبدأ تسوقكم يعني إنما كونها يعني الناهي كده شكله عام شكل الناهي هنا عام شوية مش عن أشياء بعينها يعني ان تبدأ تسوقكم استقرب شوية أن يكون فيها آية يعني فيها نهية عن سؤالهم إنما عم بحث شوي نحن نشوف إيه الآية اللي هو أصده يعني عليها